حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ونسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم اراه وانتم تنظرون قال رب بي القول في السماء قالوا اضراس احلى من بال فتروه بل هو الشاهد بل قالوا وَالشَّاعِرُ فَلَمَّا أَتَيْنَا بِآيَاتِنَا كَمَا أُرْسِلَ <تصفيق> ك أَنْفَهُ ي منُ وَمَا أَسَلا قَضلَ كَئِ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا مَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقُنَا قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا وَكَمْ قَصَمَّا مِنْ وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قُلِ السَّمَاءُ انه من الذين إن كنافعين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون u فسبحان الله رب الله عما يصفون لا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فَأَثُمَّ وَارِيَبُونَ يقول ومن يقول من وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً أن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ فَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كن في <تصفيق> فلك يسبحون وإذ والا الذين كف أريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن جی <تصفيق> Oh. Uh. مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقول uh, l جو وَكَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا فأتوا به على أعين الناس فقالوا Boy, dude. كلل جعلنا صالحين وجعلنا امم انما ينهدون بان مسوا إن فاسقين وادخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا فاستجبنا له أجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق الله العظيم